قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن تَوَزَّعَا جَنَّتَهَا فكُلَا مِن حَيْثُ شئتما وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سوآتهما وقال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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَن أَهكَما عَنْتُكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُل لَّكُما وَأَقُل إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا غفراننا وان لم تغفر لنا وترحمنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبط بعضكم لبعض عدو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 يُسْعِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمُ هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل عرفوا ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنها. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن الله وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودِيَ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها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 وَوَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتْ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.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 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم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 هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي التأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق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 أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون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 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 قالوا إنا إلى ربنا مطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا رَبَّنَا عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ رَمُوسَا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ آلِهَتَكَ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال لا اغير الله ابغيكم اله وَهُوَ وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون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 قل يا أَيُّهَا الناس إِنِّي رسول الله إِلَيْكُمْ جميعا الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت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 إذ تأتيهم حيتانوم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عنه قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا ادَّعَى رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِذْ نَتَّقُنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا تَيَنَّا كُنْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 ولقد ذرَّنَ لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها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 وَمِنَ الَّذِينَ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله, وما خلق الله من شيء وأن عسى ان يكون قد اقترب أجلهم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 يسألونك عن الساعة أين مرسها؟ قل إنما عِمُها عِدَّ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْدِيكُمْ إلَّا بَرْغَةَ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 فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمَا شُرَكَاءَ فِمَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُ النَّصْرَ وَلَا أَفُسَهُمْ يَصُرُونَ وَإِن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُونَكُمْ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 انَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي غَمٍّ لَّا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا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 وَإِذَا قُرْأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصِّتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَارِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَاصِلِينَ